ضلله من يضلل فلا له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم شرأ لمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة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 هذا الحديث فيه قصة موسى عليه السلام طبعا نحن تكلمنا في الباب الماضي على أنه يجوز كشف العورة في موضع الحاجة الخلوة وذلك حالة الاغتسال وحال البول ومعشرة الزوجة ونح ذلك فهذا كله كما ذكرنا جائز فيه التكشف يجوز فيه التكشف في الخلوة أما بحضرة الناس فيحرم. ذلك يعني يحرم كش في العورة أمام الناس. وذكرنا طبعا عورة الرجل للرجل، الرجل المرأة والمرأة لإيه للرجل. قول الإمام النووي هذا الحديث أن موسى عليه الصلاة والسلام اغتسل في الخلوة عريانا وهذا يتم على قول من يقول من أهل الأصول أن شرع من أن شرع من قبلنا شرع لنا. اغتسل إيه؟ عريانا. هذا الأصل الغسل يكون أنت عارف، لأن بعض العلماء ذهب أن الإنسان يغتسل بملابسه أو يغتسل بشيء يسطره، وهذا الكلام ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. قوله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عرائه، يحتمل أن هذا كان جائزا في شرعهم، يعني يحتمل أن هذا الأمر نميا كانوا يغتسلون عرائه بعضهم مع بعض جماعة يعني. هذا كان في شرعهم وكان موسى عليه السلام يتركه تنزها واستحبابا وحياء ومروءة إبقى كان مشروع عندهم ولكن موسى عليه السلام كان كان يستحي منه ويحتمل أنه كان حراما في شرعهم كما هو حرام في شرعنا وكانوا يتساهلون فيه كما يتساهل فيه كثيرون من أهل شرعنا وده العجيب كلام مين؟ النوم يعني يتعجب من حال هذه الأمة في عصر هو نعم. والسوأة هي العورة سميت بذلك لأنه يسوء صاحبها كشفها أو كشفها قوله أنه آذر يعني عظيم الخصيتين، فيقول فجمع موسى عليه السلام بإثره يعني جرى أشد الجري خلف الحجر يعني الحجر كأنه أخذ الملابس وأخذ يجري فجعل موسى عليه السلام يجري خلفه ويقول ثوبي حجر ثوبي حضر. فطفق بالحجر ضربا يعني كأنه بيؤدد الحجر أخذ يضرب الحجر يمينا وشمالا ويجوز أن يكون أراد موسى صلى الله عليه وسلم بضرب الحجر إظهار معجزة لقومه بأثر الضرب في الحجر يعني لأنه لما يضرب الحجر سيؤثر فيه، فيري قومه أو يري هؤلاء أن له معجزة، أن له معجزة وأنه رسول من عند الله تبارك وتعالى، ويحتمل أنه أوحى إليه أن يضربه لإظهار المعجزة والله تعالى. طبعا يعني هذا الضرب أصر في الحجر ضربه ستة أو سبعة ضربات فأصر في الحجر وجعل فيه أثر في أثر موضع. الضرب وهذا طبعا من معجزات موسى عليه السلام قبل ما انسى انا هتطلقكم اسئلة اسئلة سريعة لغاية البد دوت لغاية جواز الاغتسال يعني اللي فات كله حطيت اسئلة سريعة ان شاء الله يعني اجيب تقريبا من الامتحان الامتحان هيجي منها في الغالب يعني هجيب ما يزيد عن 60-70% منها لا اللي لنا حطتها إن شاء الله يعني. حاولوا تكتلوا بقى في مذاكرتها كويس لأن أنا جايب حاجات كده يعني طبعا لألمح بقى اللي ذاكر مذاكرة جيدة طبعا اختصرت لك الحاجات دي يعني تقريبا هم كلهم 14 سؤال نظري تقريبا على ما أذكر والباقي كله صح وغلط يعني حوالي 10-15 مش فاكر لغاية ما وقفنا لغاية النهاردة طبعا أنا هجيب حاجات لستة عشان تبقى عارف بس انا بقول ان هيجي في الاسئلة اللي انا حطتها هيجي منها مش اقل من خمسين فلمان ان شاء الله بحس ان انا برضو يعني اقفر عليكم الجهد شوية لان عارف الاحداث كتير والاحكام كتيرة في الكتاب ان شاء الله وطبعا هجيب لسه من اللي جاي عشان انتوا عارفين. انتوا لو لمحين بتاخدوا بالكم كلامي <تصفيق> يعني انا بشرح في حاجات معينة بركز عليها. وانتوا ما بتبقوش لمحين معاي فخلكوا لمحين كده و. وخلوا بالكم مني لا ما يس ياخدوا بالهم بقى <تصفيق> <تصفيق> اه يا جوز ان انا اسرب الامتحان <تصفيق> هو انا بقول لهم هو ده الامتحان انا بديهم اسئله تعينهم على المذاكرة عشان نوفر عليهم الوقت والجهد لان الكتاب والمنهج طويل جدا يعني احنا كام كام حديث تقريبا فوق تلت مية وثمانين حديث، أما ديوم تلت مية وثمانين حديث سأله في كل حديث سأله، أنا ظلم لهم، آه يعني فأنا بحط وزا ما تيجي وممكن أجيب السؤال بصغر مختلف غير لانه لكم خلي بالكم ممكن أحاور فيه برضو عشان تبغيه ترش شخص ذحك عليه لا أنا ممكن أحاور في السؤال، حط السؤال مباشر وأنا بحط الامتحان ممكن أحاور، الفوضو، هو طلع طبعا مطلوب مني أسئلة عويصة وأسئلة متوسطة وأسئلة لأي حد يحله. فأنا ايه يعني ان شاء الله هزبطكوا يعني هحط كله ان شاء الله في متناول نعم نعم نعم هحط لا لا ان شاء الله هحط كله في متناول الجميع بإذن الله أصدقى فيها مشكلة كبيرة جدا أنا معرفش حط امتحانات <تصفيق> حتى تلاحظوا من اسلوبه في الامتحان ما بعرفش حط باب الاعتناء بحفظ العورة <تصفيق> عن عمري ابن دينار أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم عباس ينقلاني حجارة فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة ففعل فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم قام فقال إزاري إزاري فشد عليه إزاره أيضا نحن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة يعني تضع ثوب على الكتف حتى تقي نفسك أثر الحجارة قال فحله فجعله على منكب منكبه فسقط مغشيا عليه قال فما رؤيا بعد ذلك اليوم عريانا صلى الله عليه وسلم ده طبعا كان هو صغير كان هو صغير صلى الله عليه وسلم عن المصور ابن مخرمة قال أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار خفيف قال فانحل إزاري ومعي الحجر لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عرا طبعا هذا كان بغير إرادته لانه ممكن الإنسان بيفعل بعض الأمور يتسبب أو يقع عليه ضرر أكثر من الضرر الذي وقع عليه ففي في هذه الحالة انه هو يدفع الضرر الأعظم يدفع الضرر الأعظم لمسألة ارتكاب أخف الضررين هنا يقول فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء يعني سقط وطمحت يعني ارتفعت كأنه أغشي عليه صلى الله عليه وسلم كأنه ذلك وفي هذا الحديث بيان بعض ما أكرم الله سبحانه وتعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه صلى الله عليه وسلم كان مصونا محميا في صغره عن القبائح وأخلاق الجاهلين صلى الله عليه وسلم وطبعاً مسألة دي يعني الإمام النووي يقول أنه ذكرها غاب الإيمان في باب عسمة الأنبياء فهل الأنبياء معصومون أم لا كلام طبعا في المسألة الراجح أنهم معصومون من الكبائر والصغار وإن الصغار إن فعلوها فهي في حقه من باب فعل المباح فهي من باب فعل المباح أو أنه فعلها قبل أن ينهى عنها فعلها قبل أن ينهى عنها طبعا واحد يقول لي قتل موسى ها؟ أه؟ إيه؟ ولم يرسل بعد موسى عليه السلام لم يرسل بعد يعني لما قتل هذا الرجل في رواية في غير الصحيحين أن الملك نزل فشد عليه صلى الله عليه وسلم إزاره والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم ولا تمشوا عراه فهو نهي تحرين نهي تحرين دلوقتي العوز يعني يبرر عن ما يعتقد يمشي أريان عادي ما فيش مشكلة عادي ممكن نمشي أراء ما فيش أي مشكلة أبدا ولا أدنى مشكلة وللأسف يعني ينتسبون إلى الإسلام باب التسطر عند البول عن عبد الله بن جعفر قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأصر إلي أحد حديثا لا أحدث به أحدا من الناس وكان أحب ما استطر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل قال ابن أسماء في حديثه يعني حائط نخل طبعا الهدف, الهدف معناه مرتفع من الأرض شيء المرتفع عن الأرض أو حائش النخل رأو الحديث قال إن هو يعني حائط النخل يعني هو البستان يعني إنسان إذا أراد أن يقضي حاجته لابد أن يستر نفسه، يستر نفسه. في هذا الحديث بنفخه استحباب الاستطار عند قضاء الحاجة بحائط أو هدف أو وحدة أو نحو ذلك. بحيث يغيب جميع شخص الإنسان عن أعين الناظرين وهذه سنة متأكدة أو متأكدة. والاستحباب فقط. من تستتر عن أعين الناس مستحب فقط. واحنا نقول هذا أدب من أداب. قضاء الحاجة ولكن هل يجوز إن أنا أمكث أو أقضي حاجتي أمام الناس وأظهر عورتي يبقى هنا الاستحباب الأصل أن يقول يجب أن يستتر عن أعين الناس بابه أن بيانه أن الغسل أن الغسل يجب بالجماع طبعا المسألة هي نلخصها لكم سريعا إن هل الغسل يجب بالجناع؟ ولو لم ينزل أم يجب بالجماع ويشترط فيه الإنزال هذه مسألة يعني مشهورة والإجماع على أن الغسل يجب بالجماع سواء انزل أم لم ينزل لأن القضية في صدر الإسلام يعني كان إذا جامع زوجته ولم ينزل فيجزئه أن يغسل ذكره يتوضأ فقط ثم نسخ هذا الحكم بعد ذلك وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الجماعة مطلقا سواء أنزل أو لم ينزل يجب عليه الغسل يقول اعلم أن الأمة مجتمعتهم الآن على وجوب الغسل بالجماعة يقولي الآن. الآن لأن حدث الخلاف في صدر, الإيه؟ صدر الإسلام وإن لم يكن معه إنزال وأيضا على وجوبه بالإنزال يعني الإجماع ثابت في حال أنه هو جامع أنزل أو لم ينزل وكانت جماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال فقط ثم رجع بعضهم وانعقد الإجماع بعد الآخرين واضح الكلام؟ يعني في بداية الكلام أن في بعض الصحابة كانوا يرون أن الجماعة وحده بغير إنزال لا يوجب غسلا وطبعا استدل الإمام مسلم. كما هو معروف أنه يأتي بالأدلة الأول على المسألة في البداية ثم يأتي بعد ذلك بالأدلة التي نسخت الأدلة التي تبيح يعني في أدلة أباحت أو جاء أجازة له أن يتوضى أدون أن يغتسل ثم بعد ذلك جاء بالأدلة التي تبين وجوب الغسل عليه فهو أتى بالناسخ والمنسوخ أتى بالمنسوخ أولا ثم أتى بالناسخ بعد ذلك يقول وفي الداب حديث إنما الماء من الماء الماء الأولاني من إيه؟ الغسل من الماء الثاني اللي هو المنية ما حديث أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي أهله طبعا ما رش الأحاديث خلي بالكم بس نقرأ الباب وقرأ الأحاديث ولا نقرأها يعني أشل وقت بس حديث أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل قال يغسل ذكره ويتوضأ وفي الحديث الآخر إذا جلس أحدكم بين شعبها الأربعة ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل وإلا لم ينزل قال العلماء العمل على هذا الحديث الحديث اللي هو الثاني الحديث الثاني وكان الأول منسوخ الثاني ناسخ الأول وأما حديث الماء من الماء فالجمهور من الصحابة ومن بعدهم قالوا إنه منسوخ ويعنون بالنسخ أن الغسل من الجماع بغير إنزال كان ساقطا ثم صار واجبا أن في بداية الأمر من الغسل بالجماع ولم ينزل معه كان, إيه؟ كان مرفوع كان ساقط كان يكفي أو يجزئه أن يغسل ذكره ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم ذهب ابن عباس رضي الله عنه وغيره إلى أنه ليس منسوخا الحديث مش منسوخ أصلا أمال إيه بل المراد به نفي جوب الغسل بالرؤية في النوم إذا لم ينزل شفت بقى خد الحديث قال إنما الماء من الماء هنا الحديث ده قال إن هو إذا رأى الرجل احتلاما في منامه ثم أصبح فلم يجد بللا فلا يلزمه الغسل فهو حمل الحديث على كده ولكن احنا بنقول في واقع حصلت إنه يسلم قال هذا الحديث لواقع ما كانش من نوم ما كانش من نوم وهذا الحكم باق بلا شك طبعا باقي حكم باقي لأن فيه أدلة أخرى إنما الماء من الماء بغير هذه الواقع مطلق حديث مطلق وأما حديث أبي بن كعب ففيه جوابان أحدهم أنه منسوخ والثاني أنه محمول على ما إذا باشرها فيما سوى الفرج والله لو إنما الماء من الماء يعني لو باشر زوجته فيما دون الفرج فلم ينزل فلا يلزمه الله وده برضو حكم باقي حكم باقي وإحنا طبعا تكلمنا على الحاجات ديت قبل كده في أيام ما تكلمنا على مباشرة الرجل لزوجات الإيه حائط هنا في بعد ما روى الإمام مسلم هذا الحديث لما زار النبي صلى الله عليه وسلم للرجل فقال هذا الرجل خرج مسرعا لأن صلى الله عليه وسلم فقال رأيت الرجل يعجلوا عن امرأته ولم يمني ماذا عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء بعض المحدثين اللي هو أبو العلاء بن الشخير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا عوزي يقول إن الحكم دمنسوخ إنما الماء من الماء نسخ بأدلة أخرى فهل السنة تنسخ بعضها كما ينسخ القرآن بعضه أم لا ويقول الإمام النووي قال العلماء نسخ السنة بالسنة يقع على أربعة أوجه أحدها نسخ السنة المتواترة بالمتواترة الحديث المتواتر اللي هو يروي مجموعة من الرواه في كل طبقة من طبقات السند كل طبقة من طبقات بحيث تحيل, تحيل العادة توطؤهم على الكذب ممكن يكون مجموعة من هنا مجموعة من هنا ولم يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة المتوتيرة تنسخ بالموتوتيرة. والثاني نسخ خبر الواحد بمثله. حديث اللي الواحد أو الأحد. أحاديث الأحد تنسخ أحاديث الأحد. والثالث نسخ الأحد بالموتوتيرة. يعني المتوتري ينسخ الأحد. الرابع نسخ المتوتير بالأحد. يعني في أحاديث المتوتيرة هل تنسخ بحديث الواحد أم لا؟ يقول فأما الثلاثة الأول فهي جائزة بلا خلاف وأما الرابع فلا يجوز عند الجماهير وقال بعض أهل الظاهر يجوز لو نسخ المتواتر طب إيه رأيكم هل الأحد ينسخ المتواتر إذا صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيلزم العمل به يلزم ماشي يبقى يفيد العلم والعمل معا فالأحد ينسخ المتواتر على الراجح والله أعلم فلما أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج رأسه يقطر ماء فقال لعلنا أعجلناك قال نعم يا رسول الله قال إذا أعجلت أو أقحقت فلا غسل عليك وعليك الوضوء رواية تانية أعجلت أو أقحقت هنا يعني عجلت طبعا معناه إيه؟ إنه تعجل تعجل ولم يفضي إلى زوجته يعني حدث جماع ولم يفضي إليها فقام لما سمع أن سلم فذهب مسرعا نغتسل وخرج للنبي صلى الله عليه وسلم والإقحاط معناه أن هو لم ينزل المني لم ينزل المني ومن طبعا هو استعارة من قحط المطر وهو انحباسه حباسه الأرض هو عدم إخراجها عدم إخراجها النبت برضه في رواية أخرى قال أبي بن كعب سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسِلُ قال يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي يكسِلُ يعني يضعف عن الإنزال مثلا مثلاً احتبس فلم ينزل المنين ففي هذه الحالة أن سلم قال يغسل زكروا وي واتضأ وقلنا أن هذا الحكم سوء يقول يغسل ما أصابه من المرأة يغسل ما أصابه من المرأة فيه دليل على نجاسة رطوبة فرج المرأة فيه دليل على نجاسة رطوبة فرج المرأة وفيه خلاف معروف والصح عند بعض أصحابنا نجاستها ومن قال بالطهارة يحمل الحديث على الاستحباب وهذا والأصح عند أكثر أصحابنا الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة تخرج من موضعين دي مسألة مهمة كثير جدا من الناس يسأل عنها لما ينزل في بعض السوائل تنزل من فرج المرأة ففي منفزين عند المرأة منفذ لخروج البول وهذا يعني ان خرجت منه رطوبة فهو نجسا بالإجمع الذي يخرج من مجرى البول أما الذي يخرج من موضع الرحم لو موضع الجماع فالرطوبة التي تخرج منه فيها خلاف بين العلماء البعض قال إنها ناجسة والبعض قال بطهارتها والقول بالطهارة أرجح الذي يخرج الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة له مسلك الذكر مسلك الجماع يعني رطوبة طاهرة طب هل تنقض الوضوء أم لا على الراجح أنها لا تنقض الوضوء على الراجح أنها لا تنقض الوضوء ولكن الأولى, الأولى يعني إن توضأت فالأفضل فاذا أفضل لها ودي مسألة تعاني منها كثير من النساء تعاني منها كثير من النساء بالنسبة للرطوبة التي تخرج من موضع البول هذه الرطوبة حكمها حكم سلس البول ما حكم سلس البول إن كانت مستمرة معها إن كانت مستمرة معها يعني يلزمها أنها تغسل هذا المحل وتغسل ما أصاب ثيابها منه والأصل إنها يعني طبع شيئا يقي ملابسها من هذا الذي يخرج والله أعلم لإيه أيهما على الاستحداد من مخرج البول ولا مخرج المسلك الذكر لا مش على الاستفاق على الوجوب على الوجوب لأنه إحنا قلنا فرق... فرقنا بين الشيئين قلنا الأول نجس والثاني طاهر على الراجح لأن فيه خلاف بين العلماء حتى الإمام النووي قال يستحب أنه يغسل ذكره مما أصابه من فرجه استحباب مش على الوجوب الأحكام النهاردة تقيلة شوية <تصفيق> تيلا مش تيلا في اللاح تيلا لأنه يتعلق بقضايا يفهمونها الخطورة وإن الله لا يستحي من الحق وهذا حق يعني حتى نعلم أن ديننا ما ترك شيئا إلا وتكلم فيه يعني اليهود يحصدوننا على ذلك ما ترك شيئا نبيكم إلا أخبركم عنه صلى الله عليه وسلم يعني شوف تخيل أدب قضاء الحاجة يعني العلاقة بين الزوجين في الفراش وفي غير الفراش ما ترك شيئا كما قال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاء مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ترك طائرا يطير بجناحيه إلا أخبرنا منه علما صلى الله عليه وسلم ولذلك احنا بنرد على هؤلاء الذين يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم بلاش النبي أن الصحابة رضي الله عنهم سكتوا في بعض أمور الاعتقادات وتركوها للخلف تركوها الخلف يفهموها كما يفهموها ولذلك خرجت قاعدة من علماء الكلام تقول أن علم السلف أسلم وأن الخلف كان الطري أو طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم نحن نرد عليهم لأن هذا فيه طعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ليه بقى لأن السلامة تستلزم العلم والحكمة والعلم والحكمة مستلزمين للسلامة فمعنى هذا الكلام أنهم يقولوا أن هذا الجيل الأول كانوا بله نعوذ بالله من ذلك كانوا لا يفهمون النصوص فقالوا من جملة ما قالوا أن السلف لا سيما الصحابة كانوا يأتون عند نصوص الصفات ويسكتون لأنهم يفهمون أكثر من معنى لصفة واحدة فكانوا يسكتون حتى لا يقعون في الخطأ وهذا قطح صريح في هذا الجيل فمثلا يقولون أنهم يفهمون الرحمن العرش استوى فقالوا أنهم ما كانوا يفهمون معناها فلذلك لما ثبت عندهم أكثر من معنى في هذه الصفة سكتوا ولم يتكلموا ولم يثبتوا لها معنى وهذا كذب وافتراء لأن الاستواء معناه في اللغة على وارتفع من العلو سبحانه وتعالى على وارتفع ارتفاعا أو علو يليك بجلاله وعظيم سلطانه والاستواء معلوم والكيف مجهول هو ده اللي نحن نتكلم فيه نثبت المعنى الذي دلت عليه الصفة ونكل الكيفية إلى الله تبارك وتعالى وكما قال غير واحد من السلف أمروها كما جاءت بلا كيف فنحن نثبت المعنى المتعلق بالصفة ولكن كيفية هذه الصفة لا ينبغي أن نتكلم فيها لأن العقول لا تستقل بمعرفة هذه الأمور والله تبارك وتعالى لم يطلع عليها أحدا من خلقه لا نبي مرسل ولا ملك مقرب فهؤلاء يقولون أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم نقول الأصل أن من كان سالما وكان الطريقته أسلم فهو الأعلم والأحكم ولذلك هم لما أخذوا بهذه القاعدة بدأوا يتكلمون في مسائل الصفات فضلوا ووقعوا بعضهم لما أراد أن يفر من التشبيه وقع في التعطيل يعني مثلا الله تبارك وتعالى سمى نفسه سميعا بصيرا وسمى العبد سميعا بصيرا فهل هنا إحنا بقى كأهل سنة نقول إيه ها؟ الفرق بين الاسم والصفة كالفرق بين الذات والذات والقدر المشترك المشترك بين الاسمين لا يستلزم تشبيها ولا تمثيلا لا يستلزم ذلك وصفات العبد صفات مخلوقة إلا مخلوق مسبوقة بعدم ويلحقها الفناء أما صفات الله تبارك وتعالى أزلية ذاتية طبعا منها ذاتية ومنها فعلية لا تنفك عنه سبحانه وتعالى وصفاته لا يلحقها زوال وصفاته كلها صفات حسنة كما أن أسماءه كلها حسنة لا يعتريها نقص بأي وجه من الوجوه فنحن نرد على أمثال لا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا وأخبر به أماته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نرجع نقول وما جعل عليكم في الدين من حرج كل ده دخلنا عشان نقول ان في بعض الاحكام ان كثير جدا من الناس ما يعرفوهاش يعني يأتي بعض الناس ويسأل مثلا بعض الـ الـ الـ الازواج الجدد ممكن امرأة تجلس بغير غتسال 4-5 ايام ظنا منها ان الصلاة تسقط عنها في اول اسبوع مثلا يعني نحن نضحك بميلة أفوهنة وهم مساكين ما يعرفوش هذه الأحكام والرجل مثلا لا يصلي في المسجد سبع أيام ليه أخذ هذا الفهم من صلى الله سلم إيه إن لو تزوج بكرا يعيش معها سبعا وإن كانت ثايبا يعيش معها طبعا ده في الزوج الثاني مش في الزوج الأول إنه زوج تزوج امرأة بكر فهو يقضي معها سبعة أيام ولا يعني يذهب إلى زوجته الأولى أما إن كانت ثايبا ف؟ لها ثلاث أيام ثم يعود إلى زوجته الأولى ويبدأ بينهما بالقسم. والله <تصفيق> بالقسم <بلد> <تصفيق> يقسم بالله العظيم. <تصفيق> أنه تائب إلى الله يتوح. فبعض الناس يظن أن هو السبع أيام عند البكر لا يعني لا يصلي لا يصلي الجناة ولده عند بكر خلاص أروح أصلي في البيت وللأسف إن في بعض الناس للأسف. ممكن نقعد جنب أربع خمسة أيام سبحان الله نعم أنت متزوج بسأل زوجتك صحيح صحيح بسأل زوجتك هنا بقى ذكر الأحاديث التي نسخت ما قلناه إذا جلس بين شعبيها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل وفي رواية وإن لم ينزل عن أبي موسى قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون لا يجب, الغسل لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل قال قال أبو موسى فأنا أشفيكم من ذلك فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي فقلت لها يا أمه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك فقالت لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك قلت فما يوجب الغسل قالت على الخدير سقط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل شوف السيد داعش تقول على خبير سقط يعني هي تعلم المسألة علم اليقين لأن النبي صلى أخبرها بذلك وجاء بعض الناس يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أمامها فانظر ماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل عن الإنزال هل عليهم الغسل وعائشة جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل شوف تعليم انظر يا تعليم من الانسان أني أفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي طبعا إخوانا الأمور دي كانت مما يستحيا منه في العادة فالأصل فيها أن نحن نوري ونكني, نوري ونكني ولا نقول كلاما مباشرًا زي الحدود، النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يقيم الحد على ماعز، رضي الله عنه واصل معه إلى أن قال له الكلمة الصريحة، فإن كانت هذه الكلمة مما يستحى منه في العادة أو في الغالب، فالاولى نحنا نكنّي، نكنّي بها، إلا في حال واحد إيه هي وقت قامة الحد، القاضي يسأله بنفسه هل فعلت؟ ويذكر له تصريح لا تلميح، لأنه سيقام عليها. الحد لأن فيه زهق للروح ولا لا ستزهق نفس فلذلك يجوز أن يقال مثل هذا الكلام كما أن مثلا لو أن هناك مهنة كان يمتهنها بعض الأنبياء وهي الآن محتقرة في زماننا فالأولى ألا تذكر مهنة هذا النبي أو ذلك النبي في زمانك ليه لأنها محتقرة في زماننا واضح؟ المهنة لو كانت محتقرة لا أذكرها حتى لا يذهب بعيدا هذا ذاهب ويقارن بين النبي وبين ذاك الرجل الذي يمتهن هذه المهنة المرزولة والله أعلم. قال العلماء معناه اللي هو إذا التقى الختان أو إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل معناه غيبت ذكرك في فرجها وليس المراد حقيقة المس مس اللي هو المس بغير إلаж. وذلك أن ختان المرأة في أعلى الفرج ولا يمسه الذكر في الجماع وقد أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على ختانها ولم يولجه لم يجب الغسل مجرد المس فقط دون إلاج الأصل النئي تدخل الحشفة وتغيب في فرجها هنا يجب الجماع، الغسل لم يجب الغسل الغسل عليه لا عليه ولا عليها فدل على أن المراد ما ذكرناه قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لافعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل فيه جواز ذكر مثل هذا بحضرة الزوجة إذا ترتبت عليه مصلحة ولم يحصل به أذى أولا إحنا أن ترتبت عليه مصلحة ولم يحصل بأذن كان هذا ما يستحيى منه كان هذا ما يستحيى منه ويوقع في حرج الأول من إحنا نكني ولا نصرح وفيها أن فعله صلى الله عليه وسلم للوجوب ولولا ذلك لم يحصل جواب نعم أمر إيه والمستفى والمفتي المفتي هل يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في البلاغ أم لا ففي بعض الناس على فكرة لا يفهم فهما مباشرا فأنت تراعي حاجة زي كده ما احنا قلنا لو أنا جالي رجل وأنا مفتي وهو مستفتي واستطعت أن أكني وفاهم كلامه خلاص طب يفرض مش فاهم كلامي يفرض مش فاهم ماذا أصنع معهم أقوله إني لأفعل ذلك بس طبعا ما أقولش أنا زوكته طبعا المسألة مختلفة إني لأفعل ذلك وأغتسل يجوز ذلك لتبيين المسألة لوضوح المسألة لهذا الذي ما يفهم الخطاب يعني بعض الناس مثلا يقوله تقوله إيه مثلا أغسل ذكرك ولا كذا زي المرة التي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قال خذي فرصة وتطهري بها قالت كيف كيفها مش فاهمة وعيسى تنكر عليها رضي الله عنه فقالت لها سبحان الله تطهري بها ما خدلك فطبعا التوضيح مطلوب عند بعض الناس وبعض الناس بيفهم بالإشارة يعني في بعض الناس بيفهم بالإشارة ومجرد التلميح فقط يفهم فهذا يخاطب بلغة وهو زي كان يخطب بلغة أخرى يعني بعض الناس ممكن لا يفهم الخطاب باللغة العربية زي بعض الناس مثلا وهو بيسأل تلاقيه بيتكلم لغة عربية وكلها منكسرة أو عشان مظنه هو لازم يتكلم مع الشيخ بلغة عربية فيخطئ لا يعني اتكلم أفضل كلام درج أفضل لأن هذا مما عمد به البلوة واضح؟ طبعا أنا سبت كلام كتير طبعا أنت فهمين؟ <تصفيق> كل لديه بالباب الإشارة يفهمه الكلام ده يعني رجعون برضو سبت استنى فات خلي بالك أنا برضو ما تكلمتش فيه بابه الوضوء مما مست النار طبعا وضوء مما مست النار برضو من القضايا التي حدث فيها الخلاف لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في بداية الأمر توضأه مما مست النار روايات كثيرة جدا على ذلك ثم بعد ذلك أكل النبي صلى الله عليه وسلم من لحم مسه النار وصلى ولم يتوضأ فالعلماء طيب قالوا هل الحكم باق أما حدث أو حصل فيه نسخ للحكم السابق يعني توضأ مما مست النار هل هو باق أم نسخ بأحاديث أخر طبعا قال بكل القولين جماعة جمهور العلماء من السلف والخلف إلى أن الوضوء مما مست النار لا ينتقد يعني لو أكلت شيئا مسته النار وضوءك باق على أصله ثم الحديث توضعوا مما مست النار نسخ هذا الحديث بأحاديث كثيرة طبعا هو يقول ذهب جماهير العلماء من السلف والخلف في قوله صلى الله عليه وسلم توضعه من مست النار أنه لا ينتقد الوضوء بأكل ما مسته النار وذكر طبعا الخلفاء الأربعة والأئمة الأربعة وجماهير العلماء سلفا وخلفا وخالف عمر بن عبد العزيز رحمه الله والحسن البصري فقالوا أن الوضوء يلزم من أكل ما مسته النار ثم انعقد الإجماع بعد ذلك على ترك الوضوء مما مست النار واستدل الجمهور بحديث جابر رضي الله عنه لو عند أبي داود كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار واضح المسألة ولا في إشكال يبقى الأول كان فيه نهي أو بيّن النسلم في بداية الأمر أن من أكل طعاما مسته النار فيلزمه الوضوء كان في هذا كان في صدر الإسلام ثم كان آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل طعاما مسته النار وصلى ولم يتوضأ فهنا نسخ الحديث اللاحق بنسخ الحديث اللي السابقة واضح طبعا ده اختصار المسألة وده اللي احنا إلزمنا يعني لو جالك في الامتحان حكم أكل ما مسته النار تقول أنا قلته و ده اختصار صار للباب كله أكلت تعامل غذاء الغذاء وأنت متواضع نعم لا ينتقد الوضوء لا ينتقد الوضوء ثم إن بعض العلماء قال إن المس هنا المس المباشر وليس في أوان الطاهية زي مثلاً الفراخ المشوية مثلاً أو اللحمة اللي على السياخ دي بتلقى النار مباشرة في حكمها لو انا اكلت منها وانا متوضع يلزمني لضوء ام لا لا يلزم لا يلزم الا ان يكون لحمة جزور كما سيأتي ان شاء الله خلاص مستعجل فين العلة هل ذكر في الحديث علة نسكت كما سكت دي الامر اسمه تعبدي ما لم نعرف علته فنحن نتعبد الله تبارك وتعالى بفعله وفق مراد النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> يعني هل كل <تصفيق> كل الأحكام الشرعية يلزمك أن تعرف العل أن تعرف العلة العل يلزمك مثل مثلا مثلا فالعلماء الجمهور جمهور السلف والخلف اجابوا على حديث تضم مسط نار بحديث جابر ان كان اخر الامر انه ترك الوضوء مسه النار أو قالوا ان المراد بالوضوء غسل الفم والكفين غسل الفم والكفين بعد بعد الاكل لأن غسل الفم والكفين يا اخواننا بيسمى وضوءا وغسل الوجه وحده يسمى وضوءا دي طبعا حاجات لغويه اه في اللغه ما انا قلت حاجات لغويه حاجات في اللغه يعني غسل الكفين والفم يسمى ضوءا على سبيل إيه المجاز طبعا على سبيل المجاز يقول نعم لو غسل يدين الحديث دي لا أعرف صحتها وأنا على ما أذكر حديث لا تصح لا تصح النبي صلى الله عليه لو توضأ قبل الطعام وبعده وإن صحها يحمل على هذا المعنى لو غسل اليدين إذا كان فيهما قذرًا أو نجاسة كما سيأتي الآن إن شاء الله تقول ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار والله أعلم هنا حديث أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه حديث الماضي قال لو عنه عبد الله بن إبراهيم بن قارض أخبره أخبروا عنه لو عمر بن عبد العزيز أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد يعني فين في المسجد وطبعا إحنا قلنا بجواز الوضوء داخل المسجد ما لم يؤذي فقال إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها أثوار أقط اللي هي ها لا قطع الجبن ليها مصنوعة من اللبن، مصنوعة الأخد اللي هو الجبن، الجبن المجفف نعم، اللي الجبن المجففة. أكلتها لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست النار. طبعا أنا ذكرته عشان إيه؟ حتت جواز الوضوء فين داخل المسجد اللي قلتها في البداية نعم أصلي زمان الأوضاع مختلفة تماما الأصلي دلوقتي أن يكون في مكان مخصص وضوء هذا أفضل لو توضقت داخل المسجد ما احنا قلنا ما لم يؤذي أكيد بيتوضأ في شيء ما مش بتوضأ على الأرض المسجد خلي بالكم ما احنا قلنا ما لم يؤذي فهذه الأشياء التي ذكرتها تؤذي أم لا طيب لما لا جزء أن أفعل شيئا يؤذي المخلوقين وإن الملائكة تتأذى مما تأذى منه وطبعا أواني أواني يتضاءون فيها طبعا. في رواية كتير أذكر منها رواية إن عن جعفر ابن عمرو بن أمي الضمري عن أبيه قال رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كاتف شاه فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكينة وصلى ولم يتوضأ ده طبعا حديث من جملة الحديثة التي نسخت ما قلنا هنا فدعي إلى الصلاة يعني في استدعاء الأئمة إلى الصلاة إذا حضر وقتها ولذلك المؤذن مطالب بذلك المؤذن ضامن والمؤتمن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن مؤتمن عن الوقت موقيت فهو أعرف وأعلم الناس بمقدار الوقت الذي بين الأذن والإقامة فلذلك إذا تأخر الإمام هو يذهب إليه ويناديه بالصلاة وفيها أن الشهادة على النفي تقبل إذا كان المنفي محصورا مثل هذا فين الشهادة عن نافي هنا؟ دعية للصلافة فصلى ولن يتوضى فنفى أنه هو توضى صلى الله عليه وسلم وفيها أن الوضوء مما مست النار ليس بوجه هنا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال إن له دسما هنا الوضوء من إيه من دسم دسم اللبن وليس لأنه مسته النار فتمضمض فقط صلى الله عليه وسلم في استحباب المضمضة من شرب اللبن قال العلماء وكذلك غيره من المأكول والمشروب تستحب له المضمضة ولألا تبقى منه بقايا يبتلعها في حال الصلاة والتنتقطع لزوجته لزوجته ودسمه ويتطهر فمه واختلف العلماء في استحباب غسل اليد قبل الطعام وبعده والأظهر استحبابه اولا إلا أن يتيقن نظافة اليد من النجس ده اللي احنا كنا بنكلم فيه من شوي والوسخ واستحبابه بعد الفراغ إلا ألا يبقى على اليد أثر الطعام يعني بعد الطعام في أثر للطعام على اليد لا يستحب أنت تغسل يديك استحب ذلك طبعا فأى لحوم أو شحوم الاستحباب يتأكد الاستحباب يتأكد ان بعض الناس يقول لك وانا اخسل ايدي من نعمة ربنا لا اغسلها لان ممكن يكون في دسم على يدك فيصيبك يصيبك مكروه حينها قال صلى الله عليه وسلم فلا تلومن الا نفسك يصيبك مكروه من اي دب من دوب الارض ممكن تؤذيك بسبب ما ابقيت على يدك والاسلام طبعا معروف انه دين نظافة. الغرب لا يتنزهون من البول والغاز لا يتنزهون كما تنزه المسلمون المسلم تراه نظيفا دوما وإذا نظرت في سنة أن سلم العملية تراه ضرب المثل الأعلى في كل شيء صلى الله عليه وسلم بابه وأمي في كل شيء ولذلك احنا دائما نقول ان الأصل في إخواننا أن يكون دائما نظيفا يعني يلحظ مثل هذه الأمور وقلش بقى ان احنا الزهد طبعا الزهد يا اخوانا معناه ان تملك فتزهد فيما تملك الزهد ده معناه ولكن ما ليس معنا ان تكون زاهدا ان تكون متبهدل كنش مبهدل في ثيابك تلبس احسر الثياب ان الله جميل يحب الجمال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال وذرة من كبر فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوب حسن ونعله قال الكبر بطر الحق وغمط الناس فأنت تلبس أفضل ما عندك من الثياب حتى تظهر أمام الناس بهذه الصورة وتظهر محاسن هذه الشريعة وتبين أننا لسنا كغيرنا لا نهتم بمنظرنا ولا شكلنا لا يعني الشيخ الألباني رحمه الله عليه كان يعني عنده هندام في ملبسه رحمه الله وكانت الحديقة اللي عنده ما كان فيه ورقة شجر تبقى أطول من ورقة شجر وكان لا يتحمل ورقة ترمى على الأرض رحمه الله ومع ذلك كان الإمام ابن اللي قرأ عشرة آلاف مجلدة ثلاث مرات بسبب ورقة ضائعة دكتور بتاع العيون قال له تستريح خلاص تريح شوية لأن كسرة القراءة والمطالعة تضعف العين فقال خلاص راح أعود باقي في ورقة كالضيعة من مخطوطة فرح للمكتبة وقعد يدور على الورقة المخطوطة دي اللي ضيعة فلف في العصر تلف مجلدة قراءة فقول فوقفت على فوائد فأردت أن أزيد فقرأتها مرة ثانية فوقفت على أكثر مما وقفت فقرأتها دي مرة شوف مرة الشيخ الألبان رحمه الله ويأتي بعض الأغمار يطعمنا في الآن بعد وفاته كم سنة جاي بعض الشباب يطعموا في الشيخ الألباني الآن كلام ما أنزل الله من سلطان حاجة عجيبة أين كنت أنت والشيخ الألباني كان إمام الدنيا الشيخ الألباني كان إمام الدنيا بشهادة الشيخ ابن باز أنه لا يوجد تحت قديم السماء أعلم منه في الحديث وقال أنه جدد لهذه الأمة أمر دينها في علم الحديث رحمة الله على الكل والشيخ ابن باز طبعا مجدد الأمة أمر العقيدة والفقه رحمه الله والشيخ ابن بصراحة لما فقدنا هؤلاء الثلاثة يعني للأسف ظهر أشياء كثيرة جدا للأسف كان في أغمار كثيرة جدا ما كانواش قدرين يتكلموا أمام هؤلاء الجبال فلما فقدنا هؤلاء الثلاثة للأسف فقدناهم في عام واحد فعلا انهزت هذه الأمة فعلا سبحان الله طبعا العاصر الحجد يا أخوانا هو اللي يشعر ببعقول ويشعر بمرارة الألم إن إحنا لما عصرنا زي الفترة فعلا حسينا إن إحنا كالأيتام يتيم كأنك خلاص أبوك مات شوف رؤوس رؤوس هذه الأمة في وقت واحد يموتون يخرج الآن بعض الأغمار لسه حدث الشيخ الألباني مات فوق التسعين هو باز ويأتي يتكلم الآن عن الشيخ الألباني أين كنت أنت كنت في علم الغيب كنت في علم الغيب أنت لم, لم تكن شيئا مذكورا أصلا ثم تأتو تكلم على هؤلاء أولئك والطعن يا أخواننا في العلماء ده نذير شق نذير شق طعن في العلماء، لأن من الممكن بعد كده يطعن في الأكبر من العلماء في الأئمة بعد الأئمة يدخل بقى الطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ودي بوابات فكر الخوارج حتى يطعنوا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أدرى ما أقول عشان مش حد يقول تبتفتري أو تفتات لا يا أخوان أنا أدرى ما أقول طعن في العلماء دي منزلة وبعد كده هيطعن في الأئمة الكبار وبعد ذلك عن في صحابة وسلم لأن هذه درقة يعني, أنا يعني رأيت مثلا شاب عنده حوالي 19 سنة كلام ده كان حوالي 4 خمس سنين كان عنده 19 سنة شيخنا ربنا يحفظه كان مثلا عنده 50 سنة أيامها هذا الولد مسك الشيخ الحويني 19 سنة قال كلاما يعني سبحان الله وكأنه مثلا أحمد بن حمى الواقف يناقل الشيخ الحويني وهذا الضل المضل المبتدع وهذا مش عارف ايه وهذا الابصر ايه وعنده 19 سنة اذا كان عنده 19 سنة وتجرأ كل هذه الجرأة وطعم في العلماء لما يبقى عنده عشرين ونص يعمل ايه ولا خامسة وعشرين سنة ولا لما يوصل ثلاثين ولا ربعين هيعمل ايه اضاعوا دنياهم واوبقوا اخراهم يعني خسروا الدنيا والاخرة والعزو بالله وما وقفوا على الحدود ما وقفوش ليس معنى إن أنا أختلف مع شخص ما في قضية من القضايا إن أنا أبدعه أو أفسقه هم يقولون لا أص الكلام في العقيدة أي عقيدة أي عقيدة تكلمونا بغير فهم والله يعني يا ليتهم طلاب علم وبرضه أنا أدري ما أقول يا ليتهم طلاب علم حتى نناقش بعضهم في مسألة القضايا يأخذون العلم من أطرافه فقط قضية قضية من ضمن القضايا فيها قول الجمهور وقول للحنابلة مثل كل العلماء عكسوا القضية وقالوا بالإجماع في المسألة قول الحنابلة بقى إجماع في المسألة وكذبوا وأنا أقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وبيننا وبينكم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة أنا أقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين إنسان لابد أن نزه نفسه يا أخوانا المسلم غيور على نفسه غيور على دينه لا يضيع دينه بقيل وقال لا يضيع دينه بالسب والشتم في أهل العلم ده الواحد ممكن لا ينام لو ذكر أخ له بسوء أخوه بسوء لأن يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها دالا يهو بها أب في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم سيدنا أبو بكر أبو بكر الذي قال فيه رب العزة ثانية اثنين ذمى في الغار وقال والذي جاء بالصدق صدق به وقال وستجنبها الأطقى الذي يؤتي ماله يتزكى تزكية من الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر في الجنة ومع ذلك يمسك بلسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد فين إخواننا الأدب دي فين هتقول لي بقى أصلا لابد أن نبين للناس ماذا يستفيد الناس بذكرك لعلماء الأمة بالسوء هستفيدوا إيه تقول أن أنت بتنبه الناس على البدع بتاعتهم سبحان الله أنت ما تكلمت عن أهل البدع بهذه الطريقة ما تكلمت عنهم بهذه الطريقة ولذلك أنا عجبني جدا الشيخ حفظ الله عبد المحسن العباد البدر له رسالة اسمها رفقا أهل السنة بأهل السنة هذا رجل عنده عدل وانصاف طبعا هو والد الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن كليهما عالم فز الأب وابنه زرية من بعضها من بعض والشيخ عبد الرزاق له باع في مجال التوحيد تكلم فيه بقوة وهو قوي ما شاء الله فهذا الرجل كان عنده عدل وإنصاف قال رفقا أهل السنة بأهل السنة ما الذي يعوده على الأمة بمثل هذه الأمور أنت غمر كنت في علم الغيب والشيخ الألباني دوخ الدنيا دوخ الدنيا علما يعني طاف مشارك الأرض ومغاربها ومكث مكث سنوات عمره وهو مشرد ومتروض كان على حدود البلاد رحمه الله وغيره الكثير الله تبارك وتعالى رفع منارهم انظر إلى نفسك أنت الله تبارك وتعالى قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فالعلم يرفع صاحبه حتى لو كان وضيع لو كان وضيعا العلم يرفعه ولو كان فقيراً العلم يغنيه رأيت العلم صاحبه كريم ولو ولدته آباء اللئان ويخرج يتكلم على العلماء علماء الأمة بمثل هذا الكلام وتيجي أنت تتكلم مع بعض القضايا لا يلتفت إليك كلام أنا في مند... والله العظيم الواحد أحياناً بيعد حزين عليهم حزين على مثال هؤلاء ليه؟ لأنه جاهل وجاهله يتعدى للغير تكلم في قضية في قضية في قضية وروح لازق في نهاية القضية سب وشتم في العلماء أضاع هذه القضية بسبه وشتم العلماء ولحوم العلماء مسلومة كما تعلمون اللي شمها بس بيمرض واللي بيأكلها بيموت أين قلبك لما تسب وتسخط أو تسب وتشتم أهل العلم الكبار فين قلبك تقول لي بحجة إن لابد, لابد أن أنا أبين للناس أي تبيين أي تبيين دي قضيفهم أنت الخطورة أنا الله العفو والعافية لا نشق لا لا نشق لا نقول عدم الإخلاص هو ممكن يكون مخلص ولكن غير متبع لهدي النبي سلم في الكلام مع المخالف أنت أتيتاني وقلت فيك مش هو ده العدل والإنصاف فأنت ليس عندك عدل ولا إنصاف المفروض تأتي إن وتقول عندك مخالفات أنا ذهبت إلى مكان أول ما جلست بعد الخضبة لقل وقل لي الشيخ فلان ده عنده أخطاء والمشايخة تكلمون فيه بيكلم بقى إن هو أنه ثوب دلوقتي العلماء فقلت لهم أتعرفه؟ قال لا جلست معه قال لي لا سمعته؟ قال لي لا أريط له؟ قال لي لا قالت له سبحان الله أنا تعلمت في دين الله تبارك وتعالى أنا لا يجوز لي أن أحكم على أحد حتى أسمعه بأذني وأراه بعيني حينها أحكم أقول إن هو عنده أخطاء أو ما عندهش أخطاء قال أصلي كان مش عارف فين طبعا مش هصرح حشان متفهم شو مين؟ أصلي كان في مكان وطلعوا له أخطأ رأيتهم قال لي لأ كنت معهم قال لي لأ سبحان الله على أي شيء أنت ابني كلامك أنت بتبني كلامك على أي شيء بدأت لأفهمه أن الإنسان في عيوب كالجبال فيك عيوب أنت كالجبال أنا عاوز أسأل سؤال هل كلنا مبرئين من الوقوع في الظنوب المعاصي؟ بل من الكبائر بل من الشرك وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم شوف نصق الايه بيقول وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم يعني من الممكن أن يكون مؤمنا ويقع في بعض الشركيات دون أن يشعر صح ولا غلط وده طبعا استدل بيها مين اخذتوها في فتح المجيد حذيفه رضي الله ان يرضاه لما وجد الرجل في يده حلقة قال نزعها قطعها أمر بالمعروف ونهى عن في الحال ثم تلقى الله تبارك وتعالى ومن أؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فأنت غير مبرأ من الوقوع في رسال القضايا فإن تكونك أنت تقضح في غيرك في هذا، بتنصف نفسك على حساب نفسك تحسن الظن بنفسك وتسئ الظن بالآخرين فعدت كلمة أقول له أخي إحنا فينا ما الله به علم من, من ذنوب معاصر أسأل الله أن لأن فعلا والله يا أخوانا صدق القائل وأن لذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجالسنا والله يا أخوانا ولو أن للذنوب رائحة لما استطاع أحدنا أن يمشي في الشوارع ولا في الطرقات ولا يعيش في بيتي مع أهله لو أن للذنوب رائحة فقالتولي أخي إحنا عندنا ذنوب عظام كبيرة أوي أنت تعرف عيب نفسك فطبعا التورع بقى الكاذب نصل للعفو عليه لا يا أخويا ما تقول إيش نصل للعفو العفي قول لا أعرف عيب نفسي أنا عارف عيب نفسي خلاص عالج نفسك الأول فتش في نفسك التي بيننا جمنايا فتش شوف الربيع بن ما ملأ الدنيا زهدا وارعاً وعلما وابن مسعود قال لو رأىك النساء السلام لا أحبك الربيع بن خسيم قالوا لي أنه ماذا لا نراك تغتابه أحداً أنت لا تكلمش في الناس زينا ليه قال سبحان الله لست عن حالي راضيا حتى أتفرغ لذكر عيوب الناس ثم أنشد وهو يبكي يبكي على حاله يقول لنفسي أبكي لست أبكي لغيرها لنفسي من نفسي عن الناس يشاغلوا هو ده الفهم يا أخواني هو ده الفهم لو جي واحد قال لك فلان أقوله اتق الله نحن أمرنا بالسكوت تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ده كان جاوب مين جاوب ابن عمر رضي الله عنه لما إليه رجل من البصرة وقال إخوانك في البصرة يلقون إليك السلام ويقولون لك ما تقول في علي ومعاوية قالها الغير عندك أسئلة تانية قال لا قال جهز الرجل جهز الرجل عن إيه اكرموه مشوف. فقال ما أجبتني قال كلهم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون فأنت لك ما كسبت أنت لك ما كسبت يداك فأنت فيك ما فيك يبصر أحدكم القضاء في عين أخيه ولا يرى الجزع في عينيه ذنوب الكبار العظام فيه هو ويتهم من بمجرد شوية عفرة على وش المية ما ده اللي هو عن عفرة على وش المية على كوب المية فينظر عيوب أخيه في عينانه عظيمة يراه كبيرة جدا وهو في نظر نفسه يعمى عن عيوب نفسه يعمى عن عيوب نفسه وهتكلم وقول لك لابد أن أظهر أي طوال تظهر إيه يا عم نروح دور على حالك أنت شوف عبادتك مع الله إيه عاملة إزاي شوف كيف حالك أنت مع الله والله يا أخوان حتى لو تعاملنا مع المبتاب عمزية الطريقة هنفوز اللي ما محمد هوت ابن أبي دقود في الرأس الفتنة وكان يتعامل معه إزاي؟ رحمه الله وابن مخلوف لما كان يقف لابن تيمية بالمرصاد لما مات ابن مخلوف وكف الله عز وجل ابن تيمية تشر هذا الرجل ومع ذلك لما مات له مات عدوك قال إنا لله وإنا إليه راجعون وذهب لأبنائه في البيت وقال أنا أبن لكم بعد أبيكم أنا, أنا كفيل بكم أنتم بالرغم من كان إيه يا أخوان المعاني دي أخوانا ضيعة ليه ضيعة؟ لضيعة, لضيعة العلم الشرعي وضيعة العمل بالعلم الشرعي وعدم اختيار الأوعية الطربوية التي تربي شباب الأمة على فهم سلف الأمة الأوعية نفسها محتاجة أنها تتنضف معلش ناسف في الكلام ده الأوعية نفسها محتاجة أنها تتغربل. لابد أن احنا نقف يأخواننا على مثل هذه الأمور الأمور دي يا أخواننا هي دي اللي وقعت الأمة في مقتل والله وقعت الأمة يأخواننا إحنا في سقوط مدوي هذا السقوط احنا السبب فيه لأننا ما قمنا لله تبارك وتعالى بحق سبحانه وتعالى وما قمنا بحق هذه الأمة الأمة المكلومة على مر العصور الكورونا ما كنا بنسمع لسه هذا الكلام يقول الأخ ياخد الكلمة وطير بها كل مطار يذهب هنا وهناك ويزيد وينقص ممكن يسمع كلمة مثلا مصطفى قال كذا إزاي يقول كده ده غلطان ويطلع ده قال كذا وكذا يقول روح لوح التالت ده قال كذا وكذا وكذا بقت القضية بقت ما هي قضية ونقطة قد كده أصبحت بحر ترجع لمصطفى بالوبال والنكاة خلاص المفروض يقام عليه الحد عشان أقال الكلام ده وهما قالوا مثل هذا الكلام أنا أتريس أتريس أضبط نفسي بدوابة الشر هدهد سليمان الطائر اللي احنا كلنا ما بنلتفت إليه ما بنبصلوش طائر صغير الحجم ولكن أنظر إلى صدقه وإلى إتقانه وانظر شوف شوف إتقانه من أشد ما يكون هل هو مجرد مراح لسبق ورأهم يسجدون للشمس أخدها ورجع ده وقف وتقص وتحرى ونظر يمينا وشمالا وانتظر فرأهم يسجدون فلما علم أنهم يسجدون خلاص أصبح علمه يقينيا رأى رأي العين فذهب وقال له ده فيهم وفيهم وفيهم ما قالش كده سبحان الله يا لا يكون لنا فيه أسوة قال أحط بما لم تحت به وجئتك من سبق بنبق يقين وبعدين بدأ يقول له إني وجدت امرأة تملك وأتيت من كل شيء شوف الأدب شوف الأدب شوف مهارات الخطاب من طائر طائر أعجمي لا يحسن أن يتكلم كلام البشر ولا يفهم لغة البشر ولكن يعلم لا إله إلا الله يعلم حقيقة الوجود فقال أحط بما لم تحت به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملك وأتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وبعدين دولات ستين في سبعين ده ضلال وهم في النار وبئس المصير قال إيه وصدهم الشيطان فزي وزينا لهم الشيطان أعملا فصدهم ينهر بيض يعني بيجد لهم عزر مبرر إني من اللي صدهم؟ تعال شوف انت بقى تعال شوف شباب الصحوة اخواننا الكلام ده انا اقوله اعذرا الى الله لان كتير جدا من الشباب بيزعلوا مننا على فكرة كتير جدا بيزعلنا انا بتكلم الكلام ده ولكن هذا حق ونحن لا نخف الله لو ما تلائم في كلمة الحق اللي عجبه عجبه مش عجبه وحور هذا اعذرا الى تبارك وتعالى الهدهد اعذر الى الله شوف حالك انت الشاهد اخواننا احنا عاوزين مثل هذه الامور نضبطها بضوابط الشرع. أي حد يكلمك لا تسمح له ولا تترك له الباب مفتوحا ليخوض ليخوض في علماء هذه الأمة قل له تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. لو كان الشيخ عايش قل للطاق الله عز وجل ودور على حالك انت وفتش عن نفسك انت نفسك التي بين جنبيك الله عز وجل قال يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها الله تبارك وتعالى مش هيسألك أنا كنت غلط ولا صح هيسألك عن نفسك عن نفسك أنت ماذا قدمت وماذا أخرت نسأل الله السلام هنا العلماء قالوا باستحباب غسل اليدين إن كان بهما نجاس وسخ قبل الطعام وبعده طبعا الإمام مالك قال لا يستحب غسل يد الطعام إلا أن يكون على اليد أولا خضر ويبقى عليها بعد الفراغ رائحة يعني إن كان في خذر قبل الأكل أو بعد الأكل يبقى ألزامه هو يغسل ألزام هنا على الاستحباب طبعا الحديث الباقية فيها أدلة على أن, أن يسلم ما له إحنا بنقرأ فيه طبعا أنا روحت بعيد أوفها أنا عارف إحنا بنقرأ فيه أنا بسألكونتب بشوف كنتلس معاه بنسخ الوضوء بما مستد نقول ناخذ باب الودوء من لحوم الإبل عن جابر بن صامرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ إن شئت هنا على التخير وإن شئت فلا فلا توضأ قال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم هنا جزب فتوضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم قال نعم قال أصلي في مبارك الإبل قال لا لا لا. هنا اختلف العلماء في أكل لحم الجزور ذهب أكثر أهل العلم ومنهم الخلفاء الأربعة على أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء واستدلوا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار وأكل الجزور أو أكل الإبل مما مست النار نعم؟ لا ينقض أكل الجزر لا ينقض عند الجمهور لأن النبي ترك كان آخر أمرنا أن ترك الوضوء مما مسّت النار وأكل لحم الإبل مما مسّت النار ذهب الإمام أحمد وأخرون إلى أنه يجب الوضوء مما من من أكل الإبل أو أكل الجزر طبعا لهم رد على كلام الجمهور كلام رائع جدا وفي منتهى القوة ومذهب الإمام أحمد هو الراجح يعني هنا إحنا القضية مش بقى مش قضية كثرة قضية قضية الدليل هذا يعلمنا عدم التعصب لأننا ننظر مع الدليل حيث دار وناقف معه حيث وقف الإمام أحمد هنا خالف مين إخواننا كبار الصحابة رضي الله عنهم خالفهم بإيه بالنص بالدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم لتعلموا أن كل أن كل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان الخلفاء الراشدين وطبعا علمونا أن الخلفاء لم عليه وسلم قط ولكن كان هذا باجتهاد منهم رضي الله عنهم جميعا ولذلك كان الإمام الشافعي والإمام أحمد وحنيفة وغيرهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي أقول القول اليوم وأرجع عنه غدا وكان الإمام أحمد كان يقول لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولكن خذ من حيث أخذوا فهؤلاء يعلموننا أننا لن نتعصب لقول أحد مهما كانت منزلته ابن عباس رضي الله عنه لما قال أن أفضل الحج حج التمتع فقال له بعض الناس يقول أبو بكر وعمر قال الله أكبر يوشك أن تنزل عليكم حجارة من استماء أقول لكم قال رسول الله تقولون أبو بكر وعمر سبحان الله شوف شوف يعني قمة في العلم والفهم وقمنا في الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء في سنته صلى الله عليه ما يخالفهم، يبقى الأول يقدم هذه النبي صلى الله عليه وسلم. أم تبقى نقول إن دي من سنتهم التي نقتضي بها أنها لم تكن معروفة عند عهدنا على عهد النبي صلى الله عليه زي الأذان الأول للجمعة، طبعا دي مسألة الناس فهمها غلط تماما مسألة الأزانين يوم الجمعة الأصل الأزان واحد فلما اتسعت المدينة جعل عثمان رضي الله عنه مؤذنا أين؟ في منارعة في الصوق وليست في المسجد دلوقتي احنا بنأذنه في المسجد لذلك احنا لو قلنا الأزان الأول في الجمعة بدعة نقصد أنها بدعة فين؟ في المسجد وليس في الصوق ولو قلنا بدعة لأن الناس اعتادوا أن يصلوا ركعتين بين الأذانين ولو قلنا بدعة لأن الأذان يلصق في الأذان أما الأذن الذي صرعه عثمان رضي الله عنه كان قبل الجمعة بما يقرب من ساعة حتى يخبر الناس أن وقت الجمعة قد حان فيترك الناس ما في أيديهم ويذهبون للاغتسال ويذهبون إلى المسجد وما شابه, وما شابه ذلك فدي سنة متبعة عن عثمان أم لا نقول لأنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم آمر باتباع سنته فيعمل بها ولكن على نفس الكيفية لا نزيد عليها ولا ننقص زي الاجتماع على إمام واحد في قيام رمضان هذه فعلها بعض الأيام فعلها ثلاثة أو أربع أيام في رمضان صلى الله عليه وسلم وامتنع في الخامسة ولم يخرج عليهم فلما سألوه قال خشية أن تفرض عليكم فلما تسعى المسجد وكان سيدنا عمر رضي الله عنه رأى أن كل واحد بيصلي بمفرضه في المسجد فقال لو جمعتهم على إمام واحد لكان أفضل وكان أولى فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه وقال نعمة البدعة هي هنا البدعة المقصود ديها البدعة كما يظنها أهل البدع لا البدعة هنا اللي هي اللغوية مش كده اللي هو ايه شيء بديع شيء جميل ثم نرجع هل له أصل في سنة يوم سلم أم لا له أصل وكان له مقتضى أم لا كان له مقتضى فالأصل ان احنا نقول كمان ان الأصل فيه انها سنة عن يوم سلم وليس عمر فقط فانعوز اقول ان الاشياء التي لم يثبت فيها دليل وفعلها الخلفاء الأربعة، فهذه سنة متبعة زي مسألة كتير جدا من الناس بيقع فيها مسألة العاقد مع المعقود عليها لو دخل معها في حزرة واحدة واغلق عليهم الباب او اسدل عليهم سطار لو اراد ان يفارقها ما لها من المهر المهر كامل ولا نص المهر؟ طب ما مهربنا قال نص المهر انت جدت المهر كامل منين؟ لأنه خالى بها وهذا بإجماع الخلفاء الراشدين الأربعة كما نقله ابن المنذر رحم الله عنهم وأجمع الخلفاء الراشدون المهديون على أن الرجل لو كان عاقدا على امرأة وخالى بها وأسدل عليهما سطار فأراد أن يفارقها فيلزمه المهر كاملا ودي أحكام ضيعة وسط الناس دلوقتي الخطيب مع مخطبته أكثر من معقود عليها المسألة سدح مدح الخاطب يروح يقعد بالساعات بل بالأيام وكأن المسألة خلاص طالما هو خطبها أصبحت خلاص تحل له الخطبة ما هي إلا مجرد وعد بالزواج فقط فلا تحل حراما فلا يجوز أن يختلي بها ولا يجوز أن يسافر معها ولا يجوز أن يذهب ويجلس مع أبيها وهي جالسة معهما حتى لو كتب النقاب، لأنها زالت أجدرية عنه. طبعاً بتقوم عليه الدنيا وتقعد في الأحكام دي كثير جداً يعترضوا عليها إزاي يعني؟ ما في بعض الناس بيقول إل من إنه يخرج معها كمان، ما هو بعض الناس ده جاب الكلام ده منين؟ هل في دليل على إن الخطبة تحل حراماً؟ هاتلي الخطبة في اللغة معناها إيه؟ ما هي إلا مجرد وعد بزق فقط فقط لغير طيب بعض الناس يقول في حاجات ضرية أنا لو أنا قلتها لابوها مش هيفهمها اللي أنا عاوزه حاجات مثلا في أسلسفات البيت مثلا مثلا أو في بعض القضايا اللي هو عاوز يتبين منها ما عرفش يتبين منها قبل الخطبة في الحالة ديت دي يجوز له أن يتكلم معها في وجود المحرم مش الأب يقول له خد راحتك بي يا ابن أنا هعمل كبية شاي لا يعمل حاجة ما تعملش كبية شاي تعال عبد وطبع الأخ ما سدق يقول يا رب يقوم <تصفيق> عشان راحته في الكلام فدي أحكام يا إخواننا لابد أن احنا زي أنا طبعا وقفت في حديث عائشة احنا قلنا المرة اللي فاتت عائشة كانت تنظر لمين للحبش هم يتصارعون في المسجد فقلت إيه إنها إيه لا لأرى, لأرى مكاني عند الرسول صلى الله عليه وسلم لا في رواية كمان إيه فقدروا قدر الجارية حديثة السن جارية إيه يعني مش عارف أنا قلت لكم لا إنها كانت صغيرة في السن لسه رضي الله عنها عشان ده برضو مبقى الزريعة ان احنا نطلق المسألة وطبعا في ناس اعترض كثير على كلامي المرة الماضية وانا ما زلت عندي كلام اولئا اغيرهم اخوانا الاحتياط في مسائل الشرع واجب الاحتياط الاحتياط واجب احنا نحتاط لأمر ديننا اخوانا القلوب تمرد سريعا وشفاؤها ببطء وانت مجرب القلب ده لما يقصه شوف بتاخد قديه على بال القلب ما يرجع مرة تانية ده ان رجع وفيه قلوب بتتمادى. انت ممكن أشهر عندك فطور ومش عارف تعالج الفطور كتير جدا يشعر بالقسمة يعني رمضان داخل مثلا بعض الناس يجي بعد مثلا عشر تيام من رمضان مش حاسس بخشوع مش مستلذ بالقرآن ليه العفين بقى هنا في الصيام في الحر في شدة الحر العف في القلب لأنه لم يؤهل هذا القلب قبل رمضان يؤهله إزاي؟ جاهد نفسه من الآن على فعل الطاعات والقربات إلى الله تبارك وتعالى الإنسان لابد أن يبحث في نفسه دوما وكما يقول أبو الدرداء رضي الله عنه من فقه الرجل أن يتفقد إيمانه هل هو في زيادة أم؟ في نقصان هو ده فقير اللي يقعد يراقب قلبه يرائب قلبه هو في زيادة ولا في نقصان؟ نصل أنا أصلح أحوالنا اللي مه محمد وإسحاق بن راي قالوا صح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان حديث جابر وحديث البراء حديث جابر اللي هو التوضع, التوضّع من به لا كان آخر أمر أنه ترك مما مسّت النار والحديث الآخر إن هو أجاز أو بحر الرجل أن يتوضّع أو أمر الرجل أن يتوضّع من أكل لحم الجزور فقال لكن هذا الحديث عام اللي هو الوضوء مما مست النار وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص والخاص يحمل أو يقدم على العام عند التعارض والله أعلم يبقى دلوقتي ها الوضوء مما مست النار منسوخ بي كان آخر أمرين النبي وسلم أنه ترك الوضوء مما مست النار لحم الجزور, لحم الجزور أو لحم الإبل ها خاص هنحمل الخاص على يعني يستسنى من الحديث أن الوضوء من لحم الجزور واجب وأنه ينتقد الوضوء بأكل لحم الجزور وأما إباحاته صلى الله عليه وسلم الصلاة في مرابط الغنم دون مبارك الإبل فهو متفق عليه والنهي عن مبارك الإبل وهي أعطانها نهي تنزيه وسبب الكراهه ما يخاف من نفارها وتهويشها على المصلين والله أعلم الباب اللي جاي طبعا اللي هو من تيقن الطهارة ثم المساق شك, شك له أن يصلي بطهارته أقول لكم القاعدة وتقرأوا الباب القاعدة بتقول من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو شك في الحدث وتيق أو شك في الطهارة وتيقن الحدث بنى على ما تيقن من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على ما تيقن يعني أنا الآن صليت العصر هل أحدثت أم لا نفسي تراودني أحدثت أو ما أحدثتش هنا في شك أو لم شك يبقى ابني على اللي هو الأصل الطهارة طيب أنا فاكر أن أنا دخلت الحمام بعد العصر ولكن ما أذكر هل توضأت أم لا توضأت أم لا في شك في إيه في الطهارة هل تمت أم لا يبقى ابني على اليقين و أتوضأ ودي قعدة عظيمة جدا جدا وطبعا حديثها مشهور جدا إذا أشكل أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلف اليابني على المستيقن والأحادث التانية كثير زي إذا أشكل أحدكم فلا يخرج من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد أو يجد ريحه والباب ده باب مهم جدا ماشي فهموا بقى ولا <تصفيق> لازم كده يقولون أنه أنت بتصرّب الامتحاد <تصفيق> ممكن أتحكى لكم ورضو لذلك <تصفيق> اللهم الله على محمدك اللهم صل على محمدك اللهم صل